فضيلة الشيخ عطي صقر هل توجد أحاديث شريفة تحرم الذهب والفضة على المرأة إذا كان في صورة حلقات مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل للنساء لبس الذهب والحرير هناك حديث يقول من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها هذا الحديث ذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بلفظ حبيبه وليس حبيبته ورواه أبو داود بإستاذ صحيح قال المنذري الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحل النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويد أحدها أنه منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب والثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها كما نص عليه الحديث والثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته وإذا كان الذهب محرما على الرجال فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار غير المكلفين قيل يحرم لأن الحديث في حق من يلبس الأولاد فقد ورد بلفظ من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم رواه أحمد وابو داود وقيل لا يحرم لأنهم غير مكلفين هذا وأرجو أن يتعدل بعض الناس في إصدار الحكم على شيء لمجرد أنهم قرأوا حديثا واحدا ولم يستوعبوا ما ورد في الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح والله أعلم